وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضا وأعرض عنبع فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن توباء إن الله فقد صغت قلوبكم ويتضاعر عليه فإن الله فإن الله هو مولاه وجبيريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ضيئ أسار ربُّه إلَّا طلق كُنَّ أيُّ بديله أزواجَ أزواجٍ خيرًا كُنَّ مُسلماتٍ مؤمنات تائبات, تائبات عابدات سائحات ثيبات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، قو أنفسكم وأهلِكم نارا، نارا قد عناس والحجارة. وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غناض شداد عليها ملائكة غناض شداد يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غناظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذر اليوم ما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أيكفر عليكم سيئاتكم عسى ربكم أيكفر عليكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم لا يخزلهم النبي والذين آمنوا، يوم لا يخزلهم النبي والذين آمنوا معه، يوم لا يخزلهم النبي والذين آمنوا معه، نورهم يساب بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم يساب بين أيديهم وبأيمانهم. يقولون ربنا أتمنى نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمنى نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار جاهد الكفار والمنافقين واظنط عليهم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واظنط عليهم واغلط عليهم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم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 قيل دخل النار وَضَرَبَ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني, ونجني من فرعون وعمله ونجني, ونجني من القوم الظالمين